ن ط لو ع ل ك ك ب لو قدرنا نتخلق بالخلق الموجود ل ي في الكوكب ده الدنيا كلها تبقى جميله ة الدنيا ل ك امانه تبقى أمان. أ ا بالعدل والمحبة والمودة والرحمة والإخاء بفضل الله سبحانه وتعالى يلا بسرعة قبل ما الوقت、يجري. تعالوا نركب سفينة الفضاء تتملي بفضل قبل ونطلع حالا وعلى يجري سفينة بسرعة نطلع لكوكب العدل كوكب العدل تعالوا بسرعة نركب الفور إن لكوكب كوكب شاء ن تعال ر ف على س ك ن ا ك ك و ب الجميل تعالى ده نتعلم ق ر ب منهم ك ر واكتر ت ا و ا ن ت ع ل منهم يمكن ربنا يكرمنا والعدل يسود الكون ده كله اسمع او قالها الامام ابن、تيمير. الشيخ الاسلام الله الرحمة الرساعة قال ان الله لا يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة وان لكلمة جميلة تيمية رحمه يقيم ويهدم مسلمة نجم الجميل عمر تعالى نتعرف على تعالى على اول الكوكب كانت اخويا وحبيبا في هذا الكوكب الجميل. نخش على خصر بإنسان ابن الخطاب رضي الله رضي عمر ن ه ع بن الخطاب الحقي كان حريص جدا ع ل ى رعيته غ ا ي ة الحرص كان بيتفقد احوال ا ل ر ع ي ة ليل ونهار ل د ر ج ة انه كان مقسم ليله ثلاث اقسام و تلت ا الجزء الاولان كان بينام فيه و الجزء الثاني كان يقوم ع بالليل لدرجه ان الرجل لما جالوا من خرسان قال له أ ل ا تنام يا أ م ي ر المؤمنين قال لو نمت الليل كله ضاعت نفسي ولو ولعلكم النهار كله الله نمت عنه جميعا ضاعت رعيتي رضي الله عنه أرضاه رضي ت ع ل م و ن ق ص ة ع م ر بن ا ل خ ط ا ب م ع ا ل م ر أ ة أ م ا ل أ ي ت ا م في ي و م ر ا ل أ ي ا م ع م ر بن ا ل خ ط ر ا ب و م ر في ا ل م د ي ن ة و م ع ه ا ل غ ل ا ه ومراه و س ل م ف و ج د ا م ر ا ه ومراه ومراه ومراه و م ا ه ومراه و ح ر ا ه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه ومراه و م ر ا ومراه ومراه و م ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ي ا أهل ا ل ض و ء و ك ر ه أن ي ق و ل ي ا أهل ا ل ن ا ر ق ا ل م ا ذ ا بك؟ قالت يعني اتعبنا اه ل ج وما ع والعطش ووه قال لها طب ف يدري هذا ا ل ق ف ايه انت ت عمر ل قال في ايه اخلو و ماء أغلي هذا الماء ان بيننا به طعام والله بيننا وبين عمر وهي لا الخطاب انه تدري عمر, قال عمر قالت وما عمر ا يدري ق ل سبحان الله يتولى امرنا ثم انسانا الله بيننا وبين عمر ت أ ث ر عمر بن الخطاب وظل يبكي بكاء مريرا ورح واخد اللي اسمه واخذ ر غلامه لاسمه اسلم واخذ جرابا من شحم وجرابا من دقيق و ج ر الزيت ب ا ا من ومن السكر واخذ ذلك وقال ل أ س ل م احمل علي ظهري قال ا امير المؤمنين احمل عليك ام عليك عنك قال احمل ل ع يا سكلتك م امير يوم المؤمنين ا ويروح عمر بن خطاب ل يوصل لهذه المرأة ويحط لها الدقيق والسكر والسمن و لهذه المرأة لها خ ل ي ه ا تقلب وهو ينفخ في النار والدخان طالع من لحيته رضي الله عنه أ ر ض ا ه لحد ما عملت ا ل أ ك ل و أ ك ل ت ا ل أ و ل ا د وظل عمر مختبئ وراء شجره ة وأسلم يقول ل يا أمير المين يقول له لقد جئت الأطفال يكون فلم أنصرف إلا هم يضحكون فضلوا يكلوا يكلوا, يكلوا ما وهؤلاء الأطفال إلا فضلوا الحد شبعوا وبدأوا شأنك أنصرف فاطمأن فلم هم دمع مع عمر يهذروا وانصرف له لقد الخطاب إلى بن ويدحكوا جئت المسجد بعض بعد أ ن طلب من هذه ا ل م ر أ ة أ ن تذهب إ ل ى عمر بن الخطاب في مكان الحكم بتاعه علشان يصرف لها عطاء وهي لا تدري أ ن ه عمر بن الخطاب في في البكاء الشديد والناس لا يعلمون ما به في اليوم الصلاة انصرت البكاء والناس لا تدري أن هذا الرجل عمر بن المرأة تدري التالي أنك عمر ما سامحني يا أمير المؤمنين به قالت المؤمن قال المؤمنين يعني راتبا شهريا حتى تطعم أ ك ل أو حتى ت أ و ل ا د ه ا لا ت م لا ينسى أ ح د هذا المشهد أ ب د ا عمر بن الخطاب عدل بن كل الرعيه اللي لم يطلق مظلوما إلا لم يطلق أخذ له الحق ولم يترك ظالما إ ل ا أ خ ذ منه الحق في يوم ا ل أ ي ا م عمر بن الخطاب كان ب ينتقل ا ء مش أي يعينه حد ع ى ا ل و ل ا ي ة أ ب د ا لا ي م ك ن كان بينطقيهم على دين وخلق وأمانة بينطقيهم ت ق و وخشية ى ا ج لدرجة إن في يوم الأيام العهد لرجل جالس ا لا الأيام العهد المدن فبينما الخطاب ت تغطل على قلب على يمكن في يوم يكون ويرين عمر أن أن أن أعطى بشر بن إحدى وقال إ ذ ا أولاده الصغار به يأتيه ولده ي من ف ب ل ه عمر ر ج ل وقال يا أ م ي ر المؤمنين أ ت ق ب ل و ن صبيانكم قال أ ج ل قال والله إ ن لي ع ش ر ة من ا ل أ و ل ا د ما قبلت واحدا منهم أ ب د ا قال سبحان الله وماذا أ م ل ك لك أ ن نزع الله ا ل ر ح م ة من قلبك فأخذ منه العهد لو افتعل ولاية لو و قال يتعين لا على هذه ل م د ي ن ة ق اوليك ل ا ل لا ل ه أ و ابدا على مسلم ان كنت ليس عندك في قلبك رحمه ة لاولادك فكيف يكون في قلبك رحمة لأبناء الرعية؟ عمر بن رضي ل يوم من ل ي ا حلوة من عطبة فرقض خ ل على العمر قال الأزربيجان له هذه حلوة من أرسلها ر لك عطبة بن ف قال د فدأ م ن ه حط عمر م فوجدها ج ي ة ولذيذة جدا جدا قال سبحان الله أ ك ل المسلمين عندكم في أ ذ ر ب ي ج ا ن يأكلون من تلك الحلوة من قال لا يا أ م ي ر المؤمنين إ ن ه طعام خ ا ص ة فغضب عمر وقال خذ هذه ا ل ح ل و ة و أ ر س ل ه ا ل ع ت ب ة بن فرقد وقل له عمر بن عمر بن الخطاب او أ م ي ر المؤمنين يقول لك, المؤمن لك اتق الله يا ع ت ب ة و أ ط ع م المسلمين مما تطعم أ و مما ت أ ك ل الله أ ك ب رجل ر ق م ة في العدل لا يمكن ي س ت أ ث ر بطعام طيب الا ويكونوا ن لازم ي ك ا ك و ا منه م لدرجه ان في عام الرماده فجيء لعمر بن الخطاب بسنامل هذا الجمل وبالكبد و د ي أ ج م ل ح ك ت ي ن موجودين في الجمل فوضعت أ م ا م ه فقال من أ ي ن هذا قالوا من ا ل ج ز و ر الذي أ م ر ت بذبحه اليوم قال سبحان الله المسلمون هذا؟ وهل أكل المسلمون من مثل من قالوا لا قال دعوني من هذا لا أ ر ي د أ ن ا ك ل شيئا أ و أن ا س ت أ ث ر بشيء لم ي أ ك ل منه المسلمون ثم دعا بخبز وزيت و أ ك ل ووزع الكبد والسنام على كل على المسلمين من حوله ولم ي أ ك ل منه شيئا رضي الله عنه وارضاه ما و ص ل ش الجافه سلمه يا دوب في التوب بتاعه فتذكره ع م الخطاب ولم ينسها ابدا بعد ا ل س ن ة عرف ان سلمه راح ي يحج فرحله واحم نديله واخذه من ايده ووصل البيت وقال يا سلمه خذ هذه ستمائه ذ ا المال ل ي ك و ن عون لك على لك ا ل ح ج واعلم أ ن هذا مقابل ا ل خ ف ق ة التي خفقتك إ ي ا ه ا من سنه ة الستمائة قال له يا امير المؤمنين والله ما تذكرتها فقال عمر و أ ن ا والله ما نسيتها يا الله فلما دخل المدينه ة قال اين بيت امير المؤمنين طب فين بيته فين قال و ا له هو ليس في البيت هو بيته الرجل الطين البيت الذي ينام تحت الشجره عمر بن فتعجب هذا الرجل الرسول ل ي هو قيصر الروم قال لا عجب أ م ي ر ن ا أ و ملكنا يظلم الناس ويجور عليهم فلا ي أ م ن أ ن ينام بلا حرث أ م ا أ ن ت فقد حكمت فعدلت ف أ م ن ت فنمت يا عمر فعاد الرجل إ ل ى قيصر الروم وقص عليه ما حدث ثم عاد مرة أخرى م س ل م ان يشهد أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د ان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ل لك ان س و ل الله صلى الله ل ي م ي ل لك ن ر س ل الله الله عليه وسلم يقول لك ان ر س و الله صلى الله عليه ل م يقول ان ر س و ا إ ل ى ح ل ق ا ت ع د ي د ة و إ ل ى أ ع م ا ر مديدة عشان ن ت ك ل م ع ن عمر بن ا ل خ ط ا ب ر ض ي الله عنه الله عليه وسلم يقول لك ان ر الله ص ل الله ع ي ه وسلم يقول لك ان يقول لك ا ر قصر عمر بن ا ل خ ط ا ب ه و قصر ع ل ي بن أبي ط ا ل ب ع ل ي بن أ ب ي طالب اللي ف يوم ي القيامه و امير المؤمنين حصل مشكلة إن الدرع ان بتاعته ضاعت وفجأة وجد ف أ ة و ج ا ل درعته ب ا ع ت مع واحد يهودي فقال اليهودي هذا الدرع او هذه ل درعي د ر ع الدرع دا بتاع أنا قاله لا هذا الدرع قال خلاص نتحاكم الى شرايح القاضي اللي الشراحبيلي ابن فراحلوا شراحبيلي ابن اللي هو القاضي شرايح وبدأوا وقفوا قدامه فالقاضي ملكي له قال يا أمير المؤمنين أنت تقول أن هذه الدرع درعك شرايح امير انت حسن حسن ان هو هو هذه قال له نعم قال هل عندك من بينه قال الدرع درعي و أ ن ا صادق فيما أ ق و ل فقال يا أ م ي ر المؤمنين لابد من بينه قال ليس عندي بينه قال ف إ ن لم يكن عندك ب ي ن يا أمير المؤمنين فادرع ل درعه ن ل ا معاه وانصرف ابن طالب تعجب الرجل موجودة أمير المؤمنين يقف بين من بين عليه اليهودي أبي شيء عجيب قال يقف قاضٍ القضاء المسلمين والقاضي يحكم على أ م ي ر المؤمنين ويحكم لي والله إ ن هذا لا يكون إ ل ا في دين الحق فذهب إ ل ى علي بن أ ب ي طالب وقال والله يا أ م ي ر المؤمنين الدرع درعك و أ ن ت صادق فيما تقول وقد كذبت عليك و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و إ ذ ا ب علي بن أ ب ي طالب يقول له أ م ا إ ن ك إ ذ اسلمت فالدرع ه د ي ة مني لك وأعطاه الدرع هادية رضي الله عنه وأرضاه أخواني الدرع عنه هادية الله رضي وحبيبي كان اعظم موقف وكان أعدى في حياه ابن علي ه والمواقف ع ظ ي م ة و ك ث ي ر ة جدا يوم تقتل ي و م تشهد رضي وأرضاه الله عنه وأرضاه فلما قتل وكان قد ت ه ي أ لصلاه ل الفجر وقتل رضي وأرضاه الله عنه وأرضاه فخاف على القاتل ان يمثلوا بهم أ و أ ن يعتدوا ويقتلوا ويقتلوا عيلته مثلا ف إ ذ ا بالعلي بن بطالب رضي الله عنه وارضاه ي قال و ل أ و لاولاده د ب ي ق ل ل أ و ا عن الرجل ا ل ل ي أ ت ل و قال أ ح س ن و نزله و أ ك ر م و مثواه ف إ ن أ ع ي ش لو هعيش ف أ ن ا أ و ل ى بدمه عفوا أ و قصاصا و إ ن أ م ت ف أ ل ح ق و ه بي اقتلوه ولوحده بس فألحقوه القصر ت المعتدين أتلني ت ل الله لا يحب المعتدين. الله、أكبر. بيقول أكرمه نزل هذا الرجل اللي أتلني. بالكم فلو هعيش أنا أولى و سوى خضوا أعفو ا هذا إن أنا يئما أنا يئما أنا بيه يحب أكبر بدمي هعيش أكرمه إن إن إن خ الثالث كان لمعاذبن جبل كان مثل جميل جدا جدا معاذ بن ج ب ل كان لهم ر أ ت ا ن فكان لما يكون ع ن د و ا ح د ة وخلاص خلص الوقت بتاعها ك ا ن لا يتوضا عندها ولا ي كل عندها ولا ي ش ر ب ع ن ده ا ويذهب إ ل ى الاخرى فلما الاثنين ماتوا الاثنين ماتوا في واحد ف أ ر ا د أ ن يدفنهم فعمل أ ر ع م ا بين الاثنين أ ي ه م ا تدفن أ و ل ا حتى يكونوا قد عادل بين زوجتي ا ل أ س ر الرابع الجميل الذي لا ينسى أ ب د ا مكمل أ ب ه او أ ع ظ م ا ل قصور اللي موود ة في كوكب العدل هو قصر أ م ي ر المؤمنين عمر بن عبد العزيز ا ل ل ي ملا الدنيا كلها عدلا و ر ح م ة وزهدا وورعا رضي الله عنه أرضاه عمر بن عبد العزيز اللي في خلافته كلها لم يكن عنده إلا عنده عبد لم قميص بن يكن في و ا ح حتى د كان ن يغسل ويجلس في بيته ي ت ظ ر حتى يجف عمر بن عبد العزيز اللي أمر رجاء بن ا ل اللي والي على المدينة من يشتري لطوب جديد فراح يشتري لطوب درهم فقال له له فقال ع ز ز ي حيوة يوم يروح يشتري رجاء ما كان وراء فراح بخمسمائة أمر من من يشتري درهم جديد بن طوب طوب ه ما رأيك يعني يا عمر كان لسه عن مدينة من يا كان والي وراء رأيك عن لسه قال ثوب جميل لولا انه رخيص الثمن فلما أ ص ب ح أ م ي ر ا على المؤمنين يحكم سته وعشرين دوله ساشترى حيوة وقال له برضه مره توب بخمسه دران ق ما وصلت إ ل ى شيء إ ل ا وطاقت للذي فوقه فلقد طاقت نفسي في ب د ا ي ة أ م ر ي ان اتزوج من فاطمه بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون على المدينة المنورة فلما أصبحت في يوم الايام عمر ب ن عبد العزيز ا ل ل ي ب ي ح كم ست ة وشن ع ر ي د و ل ة ي د خ ل على زوجته ف ا ط م ة بنت عبد الملك بن مروان وللا ه ا ل م ع ك درهم يا ف ا ط م ة قالت سبحان الله ا م ي ر المؤمنين ولا يمتلك د ر ه م ا و ا ح د ا قال اجل هذا اهون من م ع ا ل ج ة ا ل اغلالي و م ا ل ق ي ا م ة في ن ا ر جهنم رح ا ي ق ت ر ض م ن ه ا درهم عشان يشتري بينب ه ع رضي الله عنه ورد في يوم الايام ل م اين ت ع وأصبح أمير ا ل م م ؤ ن ي ن رد ا ل م ظ اين ل لكل ل ل م م م ا ظ وأرسل من ن ي الارامل د د ف و ة ج م ع ة ا ل خ ي في ي دولة من ن د ف كل س ج د أين ا ي ت اين م أ المساكين أ ر ا ل ل أين ا م أ ي ن الفقراء من كان في ح ا ج ة إ ل ى مال ف ل ي أ ت ي إلى بيت م الى المسلمين ترجع الأموال كلها ل ترجع إ بيت مال المسلمين فأقول عففت أما قالوا ولكنك المؤمنين ناديتم أمير نادينا يا أمير فعفت ا ل أ من ة كلها يرسل ينادي من كان عليه دينه دينه من كان من فسداده بلغ ي ت م ا ا ل سن الزواج من الشباب أ و الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين جوز كل الشباب والبنات ي ئ ت و ن ي بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين سبحان الله حتى الطيور, الطيور كانت تنعم في عهد العدول بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قال ما تبقى من مال عمر عماري أما قال فتصدقوا على فقراء على أهل الكتاب الله تبقى بن المؤمنين فإن مدينتنا به أضطر العزيز يا أمير جزءا هذه المدينة、فليفعل. ف ا ص ل ت ا ل ر س ا ل ة ل عمر بن عبد العزيز وقال اما بعد فقد فهمت كتابك وما أ ن ق ر ت أ ن مدينتكم قد خربت ف إ ذ ا ق ر أ ت كتابي هذا ب يقول بقال الواري ف إ ذ هذا ا كتابي قرأت ف ح ص مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام الله أكبر بيقوله نق الطرق بتاعتك من الظلم وحصن ا ل م د ي ن ة بالعدل هي دي م ر م ة ب ت ا ع ا ل م د ي ن ة مش الطوب و ا ل ا ث م ن ت سبحان الله في ي و قال ا له ا ي ب ت ع على ل ب ا د خ ر س ا ن بعت له قال ز ن يا ي أ م ي ر المؤمنين في أ ن أ س ت ع م ل العنف و ا ل ق و ة مع هؤلاء الرعيه أو مع ذ ه ليه؟ الرعية قال ف إ ن ه لا يصلحهم إ ل ا ا ل ق و ة والسيف فقال لا والله كذبت بل يصلحهم العدل والحق والرحمه ة فابسط ف ذلك ي م فابسط ذلك فيهم واعلم أ ن الله لا يصلح عمل المفسدين يقول له انت فاكر ان ا ل ر ع ي ة لا ي ص ح إ ل ا الصوت و إ ل ا السيف و إ ل ا الضرب والقهر أ ب د ا هذا لا ي ص ح رعية أبدا و إ ن م العدل ي ص و ا ل ر ح م ة واللين فابسط ذلك, ذلك بين الرعيه وان شاء الله ربنا يكرمك ان الله لا يصلح عمل المفسدين ي وبين ربي بين العزيز حقيقة والغنم بن لكن عمر فأصلح الله الزئب العادة ما ده عبد ونكررها ب ق و و ل ه ا ب ن في كل حلقتنا كان أ ع ظ م قصر في الكون ده كله و أ ع ظ م قصر في كوكب العدل كان قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوفوا صور ج م ي ل ة جدا من عدل الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث مسلم قريش قد جدا في البخايا قريش المخزومية التي سرقت. إمرأة من بني مخزوم من قبيلة كبيرة جدا ومن عيلة أهمتها المرأة امرأة مسلم كبيرة مخزوم خلصها من من ومن المرأة سرقت وسرقت إن شأن تقطع تقطع أيديها هذه أيديها قالوا من يشفع لها ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا يوجد على احد م بن يقدر وهو ما ع ل النبي ل هذا الكلام لو م م ن نشوف أي صرفة أو صرفة أي أي ح في شأن ل ر أ ة الا م م خ ز و ة ف إ ذ ب ا ل حب ي عليه ب صلى الله و س ل م يغضب غضبا شديدا غضبا و ي ق و ل له أسامة يا أسامة أتشفع يا من في حد من حدود الله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 أديه العدل. اديه العدل جميل اديه الكون دا كل ه لما يتميل بالعدل يا ج م ا ع ة الدنيا تحس فيها ب ا ل أ م ا ن والرخاء ب و ت ح س ف ي ه ا ب ا ل أ والأمان م ن و ا ل ر ا ح ة والسكينه ة بفضل الله سبحانه وتعالى قالت له, لا بن قالت له لا حتى تشهد على ذلك رسول الله عندما عطيت ابن النبي الأولاد لازم عليه وسبت تشهد بئة و والسلام الصلاة فذهب بشير إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد اعطيت ابني النعمان أعطية يعني فأمه بن قالت حتى تشهد أعترض قالت قالت الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي رسول صلى خاصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله و ع د ل و ا بين أ و ل ا د ك م و فاني ي ر و لا أ ش ه د على جور ابدا او على ظلم ابدا ل حصل ا م يعني ي ي ن ه ومن س بلال ابن بلال للنبي فقال له السوداء صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا بلال فقال له يا ابن السوداء سيدنا بلال راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا بابي ل ح ب بلال لأبي المصطفى اللحظة فتاعتها على طول في يرد ويقول لأبي ذر إنك امرؤ ف يروح ك جاهلية فإذا بأبي ذ ي ر لسيدنا بلال رضي الله عنه ويحط ا ر ض و خده على رجل بلال ويقول له والله لا أ ر ف ع ه ا حتى تسامحني أ و تطا على خدي برجليك وإذا ببلال يسامح ويأخذه ويسامح ويقول ويغضب وارضاه إخوة إنهم ببلال يسامح سامحك الله قافر الله لك يا أخي حضن رضي الله بحضن بعضهم من بعض لك أخي رضي من حضن عنه حتى حتى ت عدل عدل النبي في كل شيء حتى عدل بين في شيء أزواجه قالت و ل أ م ن ل العرب الزبايل اللي ه عنه وارضها من هو ابن هو أ خ ه ا قالت والله يا ابن أ خ ت ي كان ر س و لا ل ل لا ه يفضل بعضنا على بعض في القسم أ ب د ابدا من مكسه يوم إلا ويطوف على كل نسائه من دون مسيس ما عندنا وكان نسائه دون كل على إلا ويطوف قل ر ش منهم من و ح ة منهم حتى يكون حتى لكن كان ي ط فالمهم على كل ن س ء الله و س و ا ل هيبات عندها هي عندها الله اللي يخش عندها صلى الله عليه صلى وآله س بل حتى عدل النبي عدل حتى حتى كان مع المشركين صلى هناك عليه وسلم الحديث روال بخاري ومسلم ل أرسل أسامة بن زيد على سرية فالمهم ن بن ب ي زيد سرية أسامة في رجل من المشركين قتل عدد كبير جدا من المسلمين فلما انقض عليه أ س ا م ة بن زيد و مع رجل من ا ل أ ن ص ا ر أول ما إلا الله محمد رسول الله فكف الرجل الانصاري وقتله اسامه بن زيد, أسامة بن زيد لما لكن النبي ب يعلم اسامه بن زيد اننا م أ م و ر ي ن باننا لا ن أ خ ذ إ ل ا بظاهر الناس وناكل سرائرهم إ ل ى الله سبحانه وتعالى فقال خايف أقتلته قال قال قالها يا أسامة بعد ما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها متعوزا ألها عشان بس والله يا رسول الله يعني هو ما ألهاش عشان هو بيؤمن بالله إله رسول رسول يعني بس بس بيؤمن ده هو هو هو بعد فقال أ ق ت ل ت ه بعدما قال لا إ ل ه إ ل ا الله وكيف تصنع يا أ س ا م ة إذا جاء ه ا رجل يقول أ س ا م ه فمازال النبي يكررها علي حتى تمنيت أ ن ي ما أ س ل م ت إ ل ا في ذلك اليوم م وسلم بيعلم الكند كل العدل وبيأمرنا、بالعدل. اسمع لكلام بعدما شوف و أديه العدل الكند العدل بالعدل النبي عليه حبيبك عليه عليه الله الله صلى كل تصلى صلى ل س يقول عليه يحب المحسنين ويقول عليه قتلتم وسلم فاعدلوا وإذا فأحسنوا وسلم صلى الله الله صلى الله إذا محسن حكمتم فإن ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات ف أ م ا المنجيات فالعدل ا ل ل ع د في الغضب والرضا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ويخبر ان ي اهل العدل يا جماعة يوم القيامه يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا م حاكم ظل عادل عادل يكون ظله ممكن يكون مدير في مصنع بيعدل بين العمال ممكن يكون زوج معاه ا ك ت ر من زوجه بيعدل بين ازواجه ممكن يكون قد عنده ا د ك ت ي ر بيعدل بين ا و يكون د ه ممكن امير على س ر ي ة بيعدل بين كل الناس اللي تحت في ايده ل من اللي مسلم ع صلى النبي ل عليه وسلم قال ه إ المقصتين الله ا على م عند ن ر نور من ا ل ذ ن يعدلون في حكمهم وأهليهم و حكمهم م ا و ل ايه كما أخبر صلى الله ل ع وسلم بل أهل العدل أهل الجنة النبي قال هم كما عند مسلم أ ه ل ا ل ج ن ة ث ل ا ث ة من بينهم ذو سلطان م ق ص ط موفق أ خ و ي وحبيبي يا ترى ناوي تحرز أ ص ر في كوكب العدل يا ترى هتعدل بين أ و ل ا د ك ومش هتظلم حد منهم يا ترى لو كنت معدد ومعاك أ ك ت ر من زوجه يا ترى ه ت ع د ل بين أ ز و ا ج ك ولا هاتاذي ديت على حساب ديت يا مدير هتعدل بين عمالك وهتعدل بين الناس اللي عمالك الناس ربنا استرعى يا متخاصم يا هتسلموا طرى أقرأ طرى طرى لو هتعدل وهتعدل لو يقولوا جل وعلا ولا بتكرهوا كنت كنت عيتهم عشانت تعدلوا مع يجرمنكم قومنا أقرب حد شنآن يا ترى لو ب ت ع ا م ل مع واحد مش مسلم واحد كافر يا ترى هتظلموا و ل ل ي هتعدل في حقه يا ترى هتظلموا ل ت ق واللي ا هتجول وسلم يقول ا ق و دعوة المظلوم ا وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب أخوي وحبيبي دعوة و ع فوق ا ل ي و وعلا ل جل وجلالي وعزتي لأنصر النكي بعد حين أخوي وحبيبي لكل إ ن س ا ن استرعاه الله ر ع ي ة بدءا من الرجل المتزوج ل ي اللي ووصولا د ا المدير ا ح تحت د إيده و و إ ل ى كل حكام المسلمين العدل يا جماعة الخير يخلينا سعداء في الدنيا وفي الآخرة بالعدل ينشر الوقام والمحبة والسكينة في وفي ينشر و ا ل م و د ة والحب بين الناس بالعدل تنتشر الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة بالعدل ربنا يجعلنا في ظل ع ش ر ر ح م ا ن يجعلنا نشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعلنا من اهل الجنة تظلم ربنا اوعى يكرمنا ويكرمكم من ل و ع تظلم فالظلم ظلمات ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة اتقوا د ع و ة المظلوم و إ ن كان كافرا ف إ ن ه ليس دونها حجاب ا و ع تظلم لا تظلمن إ ذ ا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إ ل ى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم الله عز وجل أ ن يرزقنا ن ع م ة العدل و خ ل ق العدل ما زنا ل على كوكب العدل تعالوا نركب س ف ي ن ة الفضاء ونرجع ع ش ا ن نلتقي ب ك ر ة إ ن شاء الله م ر ة ث ا ن ي ة ونطلع في ر ح ل ة ت ن ي ة الكوكب ت ا ن ي سبحانك اللهم و ب ح م د ك أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله على ن ب ي ن ا محمد وعلى آ ل هو صحبه وسلم بحبكم فلا ي ا ل ه و ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته